سبح لله ما في السماوات وما في أرض الملك الخدوس العزيز الحكيم هو الذي بعتفل منهن رسولا منهم يتلو عليه تَؤْثِيكُمْ بِقَبْلُ لَذِي ظَلَالٍ وَآخَرِينَ مِنْ لَمَّا يَهْتَدُوا بِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ الْفَضْلُ وَمَنْ يُؤْتَ مثل الذين ثمنوا الثولاة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بيت مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين فتمنوا, فتمنوا لو سئلت ان كنتم صادقين ولا يتمنوا له بما قدمت الموت الذي كفرون منه فإنه ثم إلى عالم الغيب بما يا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع, البيع للكم قبل لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت وابتغوا من قضل الله واذكروا قل ما عند الله خير من اللهو ومن قل ما عند الله خير من اللهو ومن من التجارة قل ما